والطلاغين كثيرة وربوسهم خلصة الأول الشيطان الزاعل لعبادة غير الله والذلين قوله تعالى ألم أعمل إليكم يا بني آلما لا تعبد الشيطان منه لكم عدود مبين الثاني الحاكم الزاعل المغجر لأحسان الله والذلين قوله تعالى القوم الذين زعموا انهم آمنوا بما انذروا من ذكرا من وما انذروا من قبلك يريدون يريدون ان يتاكوا الاطاغوت من الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الشرع طيب ما هو كل من يحكم بغير ما أنزل الله لابد أنه سيغير حكم الشرع بمعنى حد الزنا الرجم أو الجلد. فيه هو يقول حد الزنا السجن ثلاث سنوات هو غير وحكم قيل أنهما بمعنى واحد فهذا قول كثير من الشراح ان الحاكم الجائر المغير هو من يحكم بغير ما ايزال الله وانما نوع الشيخ من باب الاتيان بالخاص بعد العام ومن باب البيان تنويع يقصد منه البيان تمام هذا قول وقول الثاني قالوا لا الحاكم الجائر المغير لاحكام الله قالوا مثل ما ذكره الله في قصة كعب بن الأشرف في الآية هو من يحكم بكل ما بغير ما أنزل الله في كل أحكامه ويجعل ذلك أصلا يسير عليه وقالوا من يحكم بغير ما أنزل الله قالوا لا هذا في تفصيل إن حكم في مسألة واحدة لهوى مع رجوعه في الأصل إلى حكم الله قالوا أن هذا, أن هذا لا يكون كافرا وأما من جعل الأصل التحاكم لغير شرع الله فهذا طاغوت كافر هذا طاغوت كافر تمام أما من حكم بغير ما أنزل الله مجتهدا في مسألة واحده فهذا ليس بطاغوت بل وليس بآث إذا كان مجتهدا إذن من لم يحكم بما أنزل الله فنكن كافرون هذا تفصيل الحكم بغير ما انزل الله في تفصيل ان كان يحكم بغير ما انزل الله مجتهدا في مساله يعني اخطا اجتهد واخطا هذا له اجر واحد النوع الثاني اذا حكم بغير ما انزل الله في مساله بسبب الظلم او الشهوه او المحاباه هذا كفر دون كفر واما القسم الثالث وهو إذا حكم وشرع للناس شرعا غير شرع الله أنزم الناس به جعل لهم حكم جديد غير حكم الله وألزم الناس به وصار يحكم في كل القضايا التي تأتي بهذا الحكم وجعل هذا الحكم هو المرجعية لأهل الإسلام مع علمه بمخالفة حكم الله هذا كفر مخرج من الملة وهذا طاغوت لأنه أنزل حكمه منزلة حكم الله سواء استحل او لم يستحل وهذا سيأتي له مزيد بصد في كلام الشيخ رحمه الله يجدعي علم الغيب من دون الله والجريب قوله تعالى عالم الغيب فلا يضرع على طيبه أحدا إلا من الضوء ومن الرسول فإنه يزرع من بيش من قلبه وصفه الثامن الذي يحبط من دون الله ومراض ومن يقصد ومن يقصد من الله من دونه كذلك جهنم كذلك نزل الظالمين طبعا الله جل قبلها وصف الملايكة. وصف الملائكة، فقال سبحانه عباده المكرمون لا يسبقونه بالقولهم بأمره يعملون، تمام؟ وبعدها قالوا من يقول منهم اني إله هم من دون فذلك جزء عنه. هذا على ماذا؟ على أن، على لطيفة، أن من سبق الله بالقول والعمل، فقد ادعى فيه. هذا. إذا علم حكم الله وعانى وكابر لأن الله قال لا يسبقونه بالقوم وهم بأمره يعملون ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منه منه إله من دونه فذلك نجزيه هذا السبب بين يدين الله تبارك وتعالى فالمواد ان الملائكة الملائكة وهم عباد مكرمون وهم لا أعصون الله ما وهم بالمنزلة القربة والمكانه العليا من رب العالمين جل وعلا اذا ادعى واحد منهم الولوهية وخف نفسه بخصيفة او بشيء من خواص الولوهية هذا يصير من الكفار ويجديه جهنم وهذا من باب فرض المحال لان الملائكة في الاصل مجبولون على الطاعه هذا من باب فرض المحال بيان خطورة خطورة دعوة الوهي وخطورة الكفر والشرك. نعم وعلم ما من بالله إلا بخفر الضغوث والذليل قوله تعالى فمن يسكد الصغوث وإن بالله فقد استمتشى الوسطى الله والله سميعنا به المجد دين محمد صلى الله عليه وسلم أبي الوسطى لا الله وهي تضمية الناس والإستاذ جميع أنواع العبادة على الله تعالى وتثبت جميع أنواع عبادة كلها لله وحده لا شريك له لك. فقال لكم الله طيبا أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه الله من أو من أو أو, أو ذلك يقولون فلان في السر وفلان في البركه وفلان من قصده شفع هذا كله تبرأ منه وتعلم أنه ليس بينك وبين الله واسبة في العبادة بل العبادة كلها لله والوسيلة إلى مرضات الله هي عبادته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله فالوسيلة هي التقوى فليس بينك وبين الله واسطة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا شجر ولا حجر ليس بينك وبين الله واسطة في عبادته وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعا نعم وتشهد عليه بالكفل والضراء وتضغض ولو كان أباسع وأصاب فأمنا من قال أنا لا أعبد الله وأنا لا أتعرض وأنا لا أتعرض وأنا لا أتعبب السادة والصفاد على الخبود فأمسال ذلك فهذا كانت في قول لا الا الله ولم يؤمن بالله ولم يؤمن بالله ولم لماذا؟ لان لا أوجب عليك أن تتعرض لمن عبد غيره أوجب عليك أن تكفر من عبد غير الله وأوجب عليك أن تتبرأ من دينه وعبادته وأوجب عليك والزمك أيضا بأن تعلن أن العبادة حق خالص للإله تبارك وتعالى وهو الله رب العالمين هذا أوجبه الله عليه وجعل هذا جزءا من معنى لا إله إلا الله فلا يصح التوحيد إلا بهذا فكيف تقول لا أتعرض مستاذ كيف تقول أنت جماعة تكفريين كيف لا نكفر فلان ونكفر على الله لا يجب عليك أن تكفر من يدعو العباد غير الله يجب عليك أن تكفر من عبد وهو راضي تكفر من دعا الناس إلى عبادة نفسه تكفر من ألزم الناس بعبادة غير الله تكفر من ألزم الناس بالتحاكم لغير شرع الله هؤلاء طواغيت هذا واجب عليك وهذا مضمون لا إله إلا الله وقد وردت آيات الكريمة في تقرير هذا الأصل العظيم وأن ليس به لا وصل وتوحيده وهذا هو الجزء الأول من معنى لا إله لا إله إلا الله هذا هو الجزء الأول منه. وقال أيضا وأنت يا من الله عليك بالإسلام وعرت أن ما من ملاد إلا الله لا تظن عنك إذا قلت هذا هو الدين الحق فأنا تارث في السواق لكن لا أتعرض من الشفين ولا أقول فيه شيئا لا تظن ان ذلك لك في الدخول في الاسلام يعني لما بعض الناس يقول لك ما عليك بهم ما نتركهم هم يعبدون ما احنا خلينا نحن نعبد الله وانتهى هذا في الحقيقة ما فهم معنى لا اله الا الله بل هو عند التدقيق كاذب في قولها لا يريد أن يلتزم بلواجبها ولا أن ياتي بحقيقتها ومضمونها ومعناها كلفك الله بهذا ابراهيم عليه السلام قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو فاستثنى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فضرني فإنه فهذا هو التوحيد الله أوجب هذا عليك وألزمك به وجعله جزءا من توحيده لا يصح إلا به فتعمى هذا هذا جيدا يقول انا ما لي دخل الناس عاكل على دين الله وإحنا الناس بنعبد الله ما دخل بالأضرحة ما دخل بأولياء ما دخل العباد القبور ما دخلنا في التكسير نصير خوارج هذا مسكين ما عرف معنى لا إله إلا الله اصلا هذا ما عرف معنى لا اله الا الله ما عرف معنى الكفر بالطاغوت ما عرف ما هي صفه الطاغوت يا اخواننا سبب الجهل في هذه المساله والخلل وسبب ان كثير من الناس لا يزال الى ما عرف معنى لا اله الا الله وماذا هو, هو ان الواحد منا لم يقرأ لم يقرا اخبار الكفار في الجاهليه كما قال عمر لا ينقض عرا الإسلام عراه العروه لا ينقض عرا الإسلام عراه العروه إلا إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية فالإنسان يعرف ما هو قبوة الذي كانوا يستنصرون به في الجاهلية ما هو قبوة الذي يتحكمون إليه في الجاهلية ما هو قبوة الذي يطيعونه في الجاهلية ما هو قبوة الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية تغيرت أسماو الطواغيت لكن حقيقة الأمر واحدة وحقيقة العبادة واحدة والأمر بالكفر بالطاغوت واحد سواء قديما أو حديثا إلى ان يدفع الله الأرض ومن عليها فلذلك الإشكالية أن الواحد يظن أن الطاغوت الذي كان في الجاهلية هو فقط أن أتو وانتهى الأمر رغم أن الله جل وعلا نوع لنا وذكر لنا صور الطاغوت في القرآن كما ذكرناها في المواضع الواردة في كتاب الله جل وعلا فلذلك لو فعل الإنسان معنى الطاغوت الذي كان يتحكمونه في الجائرية أو يستنصرون به أو يرجعون اليه في توجيه حياتهم وتنظيم شؤونهم والفصل بينهم في النزاح لعرف المسألة التي كان فيها الآن نعم بل لابدنا ومثبتهم ومعاداتهم كما قال أبوك عليه السلام ومثبتهم ومعاداتهم التصريح وهنا نود ان ننبه إلى امر مهم بغض الطاغوت وتكشير أهله شيء والإعلان والتصريح بهذا شيء آخر الاعلان والتصريح هذا من مكملات التوحيد وقد يعجز الإنسان عن التصريح والإعلان فيكون معذورا في هذا لكنه لا يعذر أبدا في إضمار محبة الطاغوت او عدم تكفيره او عدم تكفير من عبده هذا لا يعذر فيه لكن قد يعذر فيه في التصريح والإعلان بسببه ضغط عليه بسبب انه مقرأ بسبب انه يحصل له ضرر نحو ذلك قد يعذر في هذا لكن الكامل هو طريقه إبراهيم عليه السلام أن يعلن ويتبرأ إذ قالوا إن لي ضراء أعلن وتبرأ وأظهر هذا واضح فالذي هو جزء في الايمان وجزء في التوخيد وماذا هو تكثيرهم وبغضهم والبراءه منهم وتكثير من عبد غير الله هذا اصل في أما إعلان هذا فهذا من الكمال الواجد وقد يعذر الانسان فيه على حسب حالته كما قال ابوك ابراهيم عليه السلام والذين معه انا قران منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروه الوسطى قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولو يقول رجل انا افلح النبي صلى الله عليه وسلم وهو لكن لا اتعرض الله ولا اتعرض ما علي جانهم لم يرتفع الإسلام نعم يعني لو جاء رجل للنبي السلام وقال أشهد الله إلى رسول الله وأتبعك فيما تقول وصدقك فيما تخبر وأضيعك فيما تأمر لكن ما لي دخل بين وجاه من أعلى النار أو من الجن ما لي دخل بأنه يجهل وأبو لهب وعتبة وشيبة كفار هذا ما يدخل هل هذا يصح الإسلام لا يصح الإسلام لا يصح الإسلام قاطعا وهذا بالتفاق هذا واضح نعم قال أيضا فالله الله أخواني سمسكوا بأرض دينكم أوله والآخره حسه ورأسه وهو شهادة أن لا إله لك الله وأعرفوا معناها وأحذروا أمنها وجعلوهم إقوانكم ولو كانوا بعيدين نعم هذا هذه الأشياء ترى بعض الناس ينحرك فيها بمعنى إنه حتى وإن شاهد الله إلى الله الله وكفر بطاغوت وعاد عباد الطاغوت وكفرهم إلا أنه تراه لا يوالي أهل التوحيد ويبغضهم هذه بعض من البلاء. الله تبارك وتعالى أمر بهذا ايضا أمر بهذا أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ينصر بعضهم بعضا ولو تباعدت الاقطار ونأت الديار ولو تغيرت الأشكال وتغيرت المساكن والالسن واللغات هذا هو التحيط هذا واضح نعم واغفروا بالطواغيب وعادوهم وأبغضوا من أحدهم أو جادل عنهم أو لم يتكفرهم هذا يبغض ينبغي تكفير الطاغوت طالما أنه رضي بعبادته من دون الله أو كان حجرا أو شجرا ينبغي تكفيره أو قال ما علي منهم أو قال ما كلف الله بهم فقد كلف هذا على الله والصلاة بل كلفه الله بهم وفرض عليهم الفطر بهم وفرض عليه ففرض عليه الكفر بهم والتراه منهم ولو كانوا إخوانه واولاده فرضت الله الله تمسكوا باصليكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين والحقنا للصالحين هذا ضمن رسالته في تفسير كلمه التوحيد وقد علقنا عليه في جمعه مستقله فلينظر وقال الشيخ سليمان بن قال تعالى الذين جرموا الطاغوتا ليعبدوها وانأخوا إلى الله إلىه كثرة في هذه الآيات من الخجب على وجود الاجتناب في هذه الآيات في هذه الآيات من الخجب على وجود الاجتناب على الطاغوت وجوه كثيرة والمراد في اجتنابه وضوطه وعداوته وعداوته بالقلس وتبه وتصبيحه باللسان وإزالته عند القدرة ومفارقته فمن اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما طبع صدر نعم هنا ذكر الشيخ ملخص طيب ولذلك أورد هذا النقل في اخر الكلام قال المراد من اجتناب الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت يعبدوها اول شيء بغضه وعداوته بالقلب البغض في القلب والعداوه بالقلب واللسان والجوارح طيب كيف عداوه الجوارح قال تقبيحه باللسان كما كما كان يذبحوا الخليل ابراهيم عليه السلام يا ابتي لما ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن عباده ما لا يسمع ولا يبصر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون عاليا نذيرا قال في الهاتب بعدها واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا أن يكون نفسهم نفعا ولا ضر ولا أن موتا ولا حياه ولا نشورة ولا في هذا المعنى كثيرة هذا واضح؟ هذا سب باللسان قال وتقبيحه باللسان وإزالته عند القدرة هذا يشمل الطابط بكل انواع إزالته وتأمل تقييد الشيخ عند القدرة لأن أحكام الشريعة منوظة بالقدرة لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها ولو كلف الله نفسا إلا وسعها يشمل ذلك إزالة الحجر والشجر يشمل ذلك إزالة الطواغيت التي تعبد كالاصنام والأوثان وغيرها يشمل ذلك إزالة ما يتحاكم إليه سواء كان كاهنا أو رئيسا قبيلة أو قاضية أو يشمل أيضا المحاكم غير الشرعية ونحن كل ذلك يمبغي إزالة لك. لكن هذا لا يكون إلا مع ماذا عند القدره عليه ان لم يكن انسان قادرا فليعتقد وليتكلم على قدر استطاعته بهذا ويعلم الناس ان الله تبارك وتعالى حتى يقضي الله امرا كان مقولا قال ومفارقته وعلى هذا الاصل بنية الهجرة مفارقه الطاغوت بنية الهجر على هذا الاصل إذا الطاغوت واولياؤه زاد شرهم حتى منعوا الناس من عبادة الله ومن اظهار دينهم والتصريح بكفر الطاغوت وعباده عند ذلك ينبغي ماذا الهجره وقد ذكرنا احكام الهجره فيما مضى قال فمن ادعى التناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق هو كاذب او اما انه جاهل ما عرف شيء نعم هنا نبدأ في رساله الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه نعم قال ما يقول العلامه محمد ابراهيم بن عبد اللطيف قال الشاي رحمه الله إنما انما كتب الحكم المستقيم تنزيل قانون اللعين منزله ما نزل به ابو على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ان يكون المنذرين باللغه عربي مبين في الحكم به بين العالمين وبد العالمين بين العالمين ورد الى عند تنازع المتنازعين دون ومعاندة ومعانده لقول الله عز وجل فإذا ناجعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيروا الواقع تولا هنا قرر الشيخ رحمه الله أن تنزيل القانون اللعين منزلة الشرع المبين أن هذا ردة طيب ما وجه هذه الردة ذكر الشيخ في كلامه عدة أوجه الوجه الأول أن هذا الفعل مناقضة ومعاندة لأمر الله برد النزاع إلى كتابه وسنة رسوله قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فاردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وشيء هنا نكرة في سياق الشرط ومن المقرر المعلوم أن النكرة في سياق الشرط أو النهي أنها تفيد العموم كما قرره أهل الأصول فالله جل وعلا أوجب على الناس أن يردوا نزاعاتهم كلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال النهدي الرد إلى رسول الله في حياته والرد إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فالرد إلى سنته بعد وفاته وتحكيمها بين الناس هذا أول وجه أن هذا مناقضة ومعاندة الوجه الثاني الذي بين الشيخ به أن هذا كفر مستدين يعني ظاهر لأحد الناس ماذا؟ هو أن الله تبارك وتعالى اوجب على المسلم أن يعتقد رد النزاع إلى كتاب الصين فهذا مساله عقديه راسه والذين يطبقون القانون يعتقدون ويلزمون الناس بوجوب رد النزاع الى القانون ولذلك يصرحون ويوضحون بمسألة خطيره وهي مسألة السمو الموضوع والشكل للدستور ايش معنى هذه المساله غالبيه من ضل في هذا الباب وانحرف في هذا الباب وقالوا كفر كفر كما كنا نقول نسأل الله يغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وأن يصلح شأننا الذي ضل في هذا الباب سببه ماذا أنه لم يتصور حالة القانونيين اليوم الذين يحكون بالدستور والقانون اليوم حالهم أشد أنواع المحربة والمعادات والمناقضه لشرع الله. فهم يقررون لدستورهم ما يجب أن يعتقده المسلم في الكتاب والسنة؟ يجب على المسلم أن يعتقد أن الكتاب والسنة منزهان وبرئان عن النقص والخطأ، وهذا يثبتونه للدستور. الأمر الثاني يجب على المسلم أن يعتقد أن كتاب والسنة كفيلان بحل كل النزعة، وهذا ما يثبتونه للدستور. قالوا ينبغي على المسلم أن يع يج... أن يعلن أنه ان الكتاب والسنه ليس فوقهما حكم وان حكمهما فوق كل الاحكام وهم يعتقدون السمو الموضوعي والشكل الدستور فالدستور عندهم هو القانون الاعلى للدوله الذي ينظم تضار ويوفق بين السلطات التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه وأن كل حكم صدر من قاض أو فرد يناقض أصلاً من أصول الدستور فهو رد صحيح؟ هذا قال في ايه؟ عدم دستوري فقالون وذلك أمقل لكم هنا أنا ماذا كنتم من السموة الدستوري هنا قالوا يقصدون بسمو الدستوري السمو الموضوعي والشكلي أي أن الدستورة هو القانون الأساسي والأعلى في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع لها الإطارة السياسية والاجتماعية والاقتصادي وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة هذا لا يكون إلا الله رسول لا يكون أهداف السنة فإن تنزعتم في شيء نكرا صغيرا كان أو كبيرا في عقيدة أو عمل أو نزاع او معاملات او اي نوع من انواع النزاعات قال وان الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها وعلى هذا على هذه السلطات احترام الدستور وتقديسه تقديسه يعني ايه ان يعتقد ان الدستور هذا كامل تام ان الدستور بمذكراته التوضيحيه وكلام المشرعين عليه أنه قد أتى على الأخضر واليابس في الأحكام هو فعلا أتى على الأخضر واليابس يعني ما معناه كلام. هم لا يعتقدون أن الدستور ممكن يكون في صغرة بالعكس الدستور هو المرجع هو القانون الثاني معنى الثاني المنزه عن النظر ليه أنه ناقص هذا ما يكون إلا الكتاب السن هم جعلوا بهذه المسابة وهذا قولا واعتقادا وعملا قولا اقرأ تصريحات تصريحات لا تحصى يتعد الذي تكلم بأنه كفر دونه كفر يا هذا أعمل بصر البصير ما ينتعمل حالة هؤلاء إذا كانوا صرحون بأنه إذا تعارض الكتاب والسنة مع مصلحة الناس يقدموا المصلحة إذا كانت لجنة الخمسين ترى إن هي وضع الدستور لم يوضع في أي دولة عربية منذ نشأة الدستور في العالم يعني هذا دل على ماذا من أش من أصعب المصائد مصائد كبيرة جدا يعني معنى هذا الكلام أن القوم أن القوم يثبتون نفس القدسية الذي للقرآن والسنة يشوفونها الدستور بل أنا أقول لك هم يثبتون قدسية أعلى من قدسيه في السنة لماذا لأنهم لا يجرمون من يطعن في الكتاب والسنة ولا يحاربونه بينما من طعن في الدستور أعد له عقوبات غلاظ تلجمه وتمنع من الكلام فاز عندي السمو الشكلي والموضوعي الدستور عندهم اعلى من السمن اعتقادهم لسمو القران والسنه صلى الله عليه لانه هو السند الشرعي لوجودها وهذا السمو بنوعين السمو الموضوعي والشكلي يضمن احترام الدستور وقواعده وينظم الرقابة على الدستور الدستورية للقوانين فهو المرجع الأعلى للدولة لذلك كل من يتوظف في الدولة لابد أن يقسم بالوظافة العليا على احترام الدستوري والقانون لا يقسم على احترام الشرع لا إنما يقسم على احترام الدستور والقانون ولا يعاقب إذا صدر منه أفعال تسيئ للشرع او صدرت منه تصريحات تضعن في الشرع واقوال تؤدي الى الرد لا يعاقب ليه لان الدستور نص على حرية العقيده فمن هو الحاكم ومن هو المحكوم الدستور هو الحاكم على كتاب السنه هنا قال وينظم الرقابة على دستورية القانون فهو المرجع فهو المرجع الاعلى للدولة وكل قانون يخالف الدستورة فهو منقوض بعض لأنه قانون غير دستوري على حد تعبيرهم يراجع بتكسير مبدأ سمو الدستور كتاب القضاء الدستوري في مصر تعداد يحيى الجمل ومذكرة المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكم لها صادر بتاريخ أربعة هنا قلنا نبع على مسألة أي من الإشكالية أنه من هذه المسألة أصلا فرض لها صورة ذهنية قال الصورة عنده حاكم يحكم بالقوانين فإذا قلت له هذا حكم بغير انزل الله يقول أنا ظالم وأنا مذنب وأنا مقصر والله يتوب علي هذا الحاكم ليس له وجود إلا في الذهن وجود ذهن ثم جعلوا هذه الصورة سحبوا هذه الصورة على كل الحكام والقضاه الموجودين وهذا غلط في البحث العلمي وغلط في الواقع لأن هذه صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله صورة واحدة فقط فكيف انت تسحبها هذا الشيء الشيء الثاني أننا حتى لو سلمنا جدلا ولا نسلم قط كما سيأتي أن هذا ليس بكافر نقول هل حالة من يحكم بالقوانين وضعية الآن مشارق الأرض ومغاربها هي هذه الصورة أم غيرها نقول هذه الصورة غير موجودة في الواقع اصلا ولو وجدت لكانت في حكم نادر الذي ليس له حكم ليه؟ لأن كل الموجود الآن تجاوز مسألة تحكيم المراحل بل أنا أقول لك هم الآن ما يبحثون في علاقة القانون بالشريعة أفلح. لا إنما هم الآن يبحثون في ماذا؟ في أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان بل لا يبحثون في هذا, هذا تجاوزوه هم الآن يبحثون في إنزال العقوبة بكل من يخطر على ذهنه تطبيق الشريعة أو الدعوة إلى ذلك هم الان يصرحون بأن دستورهم أفضل الدساتير قانونهم يضمن الحرية والنزاهة القضاء لا يجوز يطبعن فيه القضاء له حصانه القضاء لا أنزه القضاء حالنا كذا حالنا كذا حالنا كذا ثم بعد ذلك يبعنون في الإسلام وفي الدعاء الى الإسلام بل اعدوا لهم محتمى خاصة الآن. تحارب كل من يقعى تطبيق الشريعة تحارب كل من يفكر فيه النظر في القوانين بنظرة شرعية هذا من ثم تأمل في قوانينهم تجدها تحدد وتصرح وتوضح في رب العالمين الله عز وجل يقول الزنا عقوبة الجلد او الرجل هم يقول لا تعريف الزنا كما يعرفون في قانون العقوبات يقولون الزنا هو مواقعة انثى دون الثامنة عشر بغير رضاه هذا برضاه تمام وقوع انثى فوق ال عشر برضاه طيب هنا محترازات التعريف محترازات هذه مذكرة تفسيرية للمشرع صفحه مذكره التشريعيه للمشرع المشرع شرع هذا القانون ايه ده المذك... اللي انه اذا وقع انثى برضاها دون الثامنه تمام يبقى ده ايه جرين عُقبتها من ثلاثة سبع سنين. طيب فرضا وقعها برباع وهي فوق الثامن عشر. <تصفيق> ها هاي ها ها التأكيد. <تصفيق> هنا شرطوا منزلي الزوجين اللي احد الزوجين هو الأب بمحاكمة هذا المذكور. والحق <تصفيق> تنازل اذا تنازل. مثلا. طيب اين هذا من شرع رب العالمين؟ هذه مسألة واحدة فقط. مسألة واحدة فقط. أما السرقه ما يعرفون شيء اسمه قطع، وشرب الخمر، وكذا يعني خذ كل الأحكام الشرعيه بل حتى ما يسمونه الأحوال الشخصية ذا دخلوا فيها وتحكموا برأيهم، وصاروا يأخذون زلات العلماء، زلات المذاهب، كل زل المذهب المذاهب في خلاف دخلوه، بل لم يسكتوا حتى أتوا به. حتى أتوا. حتى أتوا بفرض لم ينص عليه الشرع في التوريس وهما يسمونه الوصولية الواجبة هذا واضح هذا هو بصد تامل هذا الكلام فالقوم ما يقال إنه يحكم وتكلم يقول لك أنا مذنب عاصي هذه المسألة المسألة الثانية أن هذا الذي يقول أنا مذنب عاصي وهو يجعل حكم غير الله هو الأصل هذا كاف لماذا هذا حال مثل من يعبد الأصنام وتقول له لا يجوش عبادة الأصنام وقالت أنا مؤمن بأن الله هو الإله المعبود وأنا مقصص لكن ربنا يشتر وسير عبادة الأصنام هل هذا مسلم ولا كافر؟ إذا كان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الإله الذي يجب عبادته واجب طاعته فليضب الحكم الله لكن هذا في واد وإيمانه كما صريح في واد فهذا أشبه المنافقين إن قلنا بأننا إسلام بالمنافقين المنافقين أكثر حالا منه طيب قال وتنق... ولقول هذا داب أهل القانون والسياسة على الحديث عن الدستور ومرجعيته ونصوصه ووجوب التحاكم إليه بلغة توضح مدى الخضوع والتسليم المطلق والإذعان والتخديث له أكثر من التسليم والخضوع لشرع الله لذلك يقول لك إيه؟ الفقهاء الدستوريون فقهاء الدستور يعني أنا أضرب لكم سا. في وسائل الإعلام يستضفون أي أحد يتكلم في الدين لكن لما اتكلم عن بيسوع يقولوا ايه طيب ما احنا نقدرش نتكلم عن الموضوع دوت لازم نتصل برجل من فقهاء القانون قالوا يا ست المستشار ويكلموني المستشار في هذه المساله ويبين هذا من, من قول الله تبارك وتعالى فانت نزعلهم شيخ يردون الله ورسوله هذا تقديس للدستور وقالوا نفسهم تقديس كتاب السنة فالقوم تجاوزوا حد قضية التحكيم مع السقوط هذا تجاوزوه هم في اكبر درجات الاستحلال واكبر درجات المعاندة واكبر درجات الرد باقوالهم والسنة ومؤفعالهم افعالهم يسنون القوانين لمحاربة كل من يدعو لتطبيق الشريعة هذا يحاربونه يجعون له محكمة خاصة خاصة وله حكم خاص حكم خاص ليس له ضابط لماذا لانه يجعل تطبيقه الشرع فالقوم ليس الان يطبقون ويبكون هذا لا وجود له نعم وقد نفى الله سبحانه وتعالى ايمان عملا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم نبيا مؤكدا بتكرار اداه النبي وبالقسط قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون هذا هذا هو تكرار اداه النفس لا يؤمنون لا وربك لا يؤمنون لا لا كرر لك النفس وهذا نفي, وهذا نفي مؤكد وبالقسم بقوله لا وربك فرب العزه يقسم بنفسه الكريمه سبحانه وتعالى ان هؤلاء لا يؤمنون ان الله لَا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا فِي في انفسهم مِمَّا مما قضيت ولا نعم سبب نزول الايه ما رواه الشيخان في من عن عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة الأرض التي كانت في الحره تزع نخيلا حر وهي أرض سوداء أرض من الحجاره السوداء بين جبلين قال التي يسكن بها النخل فقال الأنصاري يسرح الماء يمر فابى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك الزبير بن عبد المطلب ابن عمه مين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن, قال صل... العوام... ابن, ابن صفية, صفية وسلم. قال فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام من ابن بنت عبد المطلب النبي قال وجه النبي صلى الله عليه ثم قال للزبير اقيا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذور فقال الزبير والله اني لا احسب هذه الآية نزلت في ذلك فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم قال شيخ الاسلام تيميه الصارم المسلول وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك فإن هذا كفر محض له لن لحكم الله ورسوله حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته وإذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه طب إذا كان من يجد في نفسه حرج من حكم الله ورسوله إذا كان من يرى أن الدعوة للكتاب والسنة أصلا ضلال وتخلف وهمجية وأن انبغى استقفال هؤلاء الارهبيين وأن هذا الأمر مصيبة كبيرة لماذا مصيبة؟ قال لأن هذا رد إلى الأصول البالية ألا يجب السورة عليه؟ قال واخسما أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه وأن وإنما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عفا عن الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله وعن الذي قال عدن فإنك لم تعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن من فكيف بمن ضاع في فقمه عفا لماذا؟ لأن العفو أليق برسول الله صلى الله عليه وسلم والحق حقه ولان هذا الرجل إنما قال هذا إنما قال هذا غضبا وحمي قال ابن قيم في المدارج فاقسم سبحانه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ويرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه ويسلموا لحكمه وهذا حقيقة الرضا بحكمه فالتحكيم في مقام الإسلام يعني يعني من لم يحكم الله ورسوله فليستدمس وانتفاء الحرج في مقام الإيمان من حكم الله ورسوله زال في قلبي حرج فهذا مسلم لكن عنده نفاق قال والتسليم في مقام الإحسان فمن حكم الله ورسوله عند النزاع وانتفى الحرج في من صدره لكنه لم يسلم تمام التسليم فهذا مسلم مؤمن ولم يدخل إلى درجة الإحسان ولم يفتش تعالى وتقدس منهم بمجرد تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يضيفوا الى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهم بقوله بل اذ نحن ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت والحرج مضطيه بل لا بد من اتساع اسبوعهم لذلك وسلامتها من الخلق والاضطراب وهذا طبعا عكس حال القانونيين الان اهل القانون الان اذا جاءت سيره الشرع ضاق صدورهم وإذا ذكر الله رعد شماس ذا خلوب الذين لم ذكر الذين من دونه ذا يستبشرون هم لا يستبشرون إلا بالجانب البسوري وقول المشرع وقول الفقيه البسوري ولا يستبشرون إلا بالمادة رقم كذا والمادة رقم كذا وشرحها الموجود محتمل الناقذ رقم كذا ونحن ذلك ما يستبشرون بالكتاب والسنة عصا نعم ولا تستطيع رأيوننا بهذه الأمرين حتى يضم إليهما التسليم وهو كمان من لحكمه حكمه صلى الله عليه وسلم بحيث يتخلوا بها هنا من أي تعلق لنسب هذا الشيء ويسلم ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم فبهذا أكد ذلك بالمصدر المؤكد وهو قوله جلسانه بالمصدر المؤكد ويسلم تسليما تسليما هذا مصدر مؤكد للفعل وهو من نظر نعم المبين أنه لا يكتفى هنا بالتسليم بل لابد من التسليم المطلق. وتأمل ما في الآية الأولى ويقوله تعالى فإنسا آزاكم في شيء سوضوه إلى الله والرسول إن كنتم سوحنون بالله واليوم الآخر لذلك خيرهم أحسن سويلة هنا لم يتكلم في الآية عن الاعتقاد الرج لا دخله في الاعتقاد إنما الرج عمل فايذا نطقنا بها تصوري قانونه وشيء في ذراع الشف ووضع لسانه فإذا ذاك المفيد العموم فيما يتطور التنازع فيه جنسا وقدرا جنسا وقدرا يعني جنس اي شيء من احكام الشريعة قدرا سواء كانت المساله المسائل الضخمه أو كانت المسائل الصغيره كل لا بد من رده إلى حكم الله ورسوله فمتامل كان جعل ذلك شرط في حصول الايمان بالله واليوم الاخر بقوله ان كنتم تقينها باليوم الاخر فانتفاء الشر انتفاء للمشروع انتفاء الشر انتفاء للمشروع فانتفاء التحكيم انتفاء للايمان هذا واضح وهذا نص الارض ثم قال الذين فشي يصدق الله عليه أنه خير لا يتقرنوا إليه شر أبدا بل هو خير محض عادلا وآجل ثم قال وأحسن تقليلا أي عاقبة في الدنيا والآخرة فيفيد أن أود إلى غير الرسول. صلى الله عليه وسلم عند الثانجع شر محض وأسوأ عاقله في الدنيا والآخرة نعم لا لأنه من غير, من غير الله ولو كان من عند غير الله لأنه فيه صلافا كثيره فانه ما حصل في الفتن وما حصل الفساد في الأرض إلا بسبب ترك حكم الله تبارك وتعالى فحكم الله سبيل للصلاح وللفلاح وللنجاح في الدنيا وفي الآخرة سبيل لرقي الشعوب وسبيل للتقدم المادي وسبيل لإصلاح الدنيا وسبيل لتنظيم شؤون العباد وإزالة الشحناء من نفوسهم وقلوبهم ومعيشتهم اخوه متحابين يعبدون علها واحدة لا يشركون به شيئا ويحكمون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحيثما وجد تحكيم الشرع في بلد وجد الأمن والأمان والرفاعية والاستقرار وسعادة الدنيا والآخرة على قدر ما معهم من تحكيم الشرع وحيثما وجد تحكيم القانون اللعين حيثما حلت البلايا والطوام في دين الناس وفي أد... في دين الناس وفي دنياهم في معاملاتهم وفي اعمالهم في عقائدهم واقوالهم كل ذلك الفساد بسبب تحكيم القانون اللعين واستبداله بشرع رب العالمين نعم ما يقوله المنافقون إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا وقولهم إلا ما نحن تصلحون إحسان وتوفيقا الله ذم من هنا ذم المنافقين يريدون أن يقربوا بين حكم الله ورسوله وبين حكم غير الله فالله ذمهم مع أن قولهم إن أردنا إلا إحسان نريد الإصلاح نريد أن نقرب المسألة نريد أن تكون القوانين موافقة في غالبية اهل هؤلاء منافقون ذمهم الله في كتابه فما باه لك بمن يحارب اصلا وجود الشرع وهذا في الآيه التي بعدها قال تبارك وتعالى وذاك خير واحسن تاويلا وقال ألم تر اهل الذين يزعمون انهم آمنوا بمن شاركوا من ذم خبروا اتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا يذكر به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول رايت المنافقين يصدون عن تصدوده فكيف اذا اصابتهم مصيبه ما قدمت ايديهم اصابتهم مصيبه بسبب محاوله التوفيق بين حكم الله وحكم غيره بالتنازل عن جزء من حكم الله وتحكيم غير الله قال فكيف إذا صابتوا مصيبة بقدم؟ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم يعلم ما في قلوبهم من النفاق والضلال والزيف فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إذا تنهاوا يعمد ممول وفي قلوبهم من نفاق فما بالك من يدعو إلى تحكيم القانون دون الشارع؟ ما بالك من يرى أن تحكيم القانون هو الواجب، أو يرى أن تحكيم القانون هو الذي يصح هذا الزم... الزم... أو يرى أن تحكيم القانون هو الملزم وما عداه لا يلزم، أو يرى أن القانون أفضل من الشارع؟ لا شك في كفر هؤلاء العابد بالله. ولهذا رزق الله عرائ him ألا إنهم صدوان على وعدت ما عليهم القانونيون في حكمهم في حكمهم على القانون في حالة العالم بل ضرورتهم بل ضرورتهم من أسحاب نعم القانوني يقول البلاد تسخر بغير القانون ولذلك يقول بعضهم نحن هنا ينبغي أن تفرض دولة القانون لأن عدم وجود الدولة القانونية يؤدي إلى انتشار الفساد فجعل القانون هو الذي يوصل العدل والراحه ويوصل لبسط الخير على الناس وهذا عكس ما اخبر الله به فهم يصادمون ويكفرون كفرا اعتقاديا من جانب وكفرا عمليا مخرجا من المله من جانب آخر فرده هؤلاء القانونيين رده مركبه من اصناف من الكفر بالله هذا واضح وهذا هو واقعه سوء بما جاء الرسول الله عليه في, الله من في هذا لازم لهم هذا لازم لهم واتاما ايضا لم يصرحوا به لكن هم الان يصرحون به وابشد منه بان منه بل يطالبون الناس بالخروج من دينهم والنظر إليه. أذن أيضاً قام الآية الثانية من العموم قدرت في قوله تعالى فيما شجر بينهم فإن اسم الموصول معصلي من صيغ العموم عند الموصولين وغيرها. ما المعنى الذي <تصفيق> يعني في الذي شجر بينهم واسم الموصول أسماء الموصول من صيغ العموم صيغ العموم كثيرة منها ما يدل على العموم بمادته ومنها ما يدل على العموم بمعنى. فمما يدل على العموم بمادته كلفظ كافه وجميع وعامه ونحوها واما ما يدل على العموم بمعناه كالنكره في سياق الشر او النفي او النهي وكذلك اسماء الموصول اسماء الموصول اسم الموصول ما الذي التي ونحوه هذا إذا جاء في السياق دل على العموم نعم سعيدنا يسمى الوصول ما وصلت بمسيج العموم عند مسجنين وغيره فذلك العموم والسمول هو من ناحية الأجناج ومنواع كما أنه من ناحية الفرق فلا فقط هنا بين نوع ونوع كما أنه لا فقط بين القليل والكثير يعني لا فرق بين نوع هنا التحاكم مثلا في العقائد يجب أن يكون الله ورسوله التحاكم في الحدود لله ورسوله التحاكم في الأخلاق لله ورسوله التحاكم في المعاملات في العبادات كله ينبغي رده بكل أنواعه إلى الله ورسوله كذلك أيضا من جهة القدر لا تقول هذه مسألة صغيرة وهذه مسألة كبيرة لا كل المسائل سواء كانت على مستوى الفرد أو الجماعة يجب ردها إلى الله ورسوله الله أراد الله ما جاء الله عليه من المنافقين كما قال تعالى بما وما هذه الايه في حكم واحد مساله واحده فقط وحكم الله بالكفر لان اليهودي والمنافق اراد ان يراد يخ... يحتكم لرسول الله عليه الصلاه والسلام واراد المنافق ان يحتكم لمن لكعب ابن هذا في مساله واحده فما بالك بمن جعل هذا تشريعا عاما بل والزم الناس بالتحاكم لهذا التشريع بل والزم سائر القضاه ان يحكموا بهذا التشريع بل واوجب على الناس ان يردوا الاحكام اليه بل وعاقب من يطعن فيه ذا نوع من العقاب وغرمه وشرده وجرمه وسن قانونا له بالعقوبه المقدره عليه هذا ما فعله كعب بن اشرف اصلا هذا كله ما فعله كعب بن اشرف كعب اشرف فعل شيء واحد فقط وهذا المنافق طلب ان يتحاكم كعب بن اشرف فحكم الله بكفره وكفر كعب بن اشرف متقرر فإن قوله عز وجل يدعون تكذيب تكذيبا لهم تكذيبا تكذيبا لتصديق دعوا من الايمان فانه لا يتم صحه من غير ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الايمان في قلب عبد اصلا بل تحدثونا ينهي اصلا طيب ما وجه ذلك وجه ان الايمان ان الايمان امر وخبر. الإيمان أمر وخبر فالخبر الإيمان به تصديقه كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن اليوم الآخر والأنبياء وعن صفات الله وأسمائه ونحو ذلك هذه اخبار يجب تصديقها الايمان بها تصديقها والتصديق هو العلم هذا واضح أما النوع الثاني من الإيمان وهو الأمر والأمر لا يوصف بتصديق ولا تكذيب يعني لما واحد يقول لك اجلس يقول له أنا لا أصدقه غلط عليكم استراضا إنما اجلس يقول لا اجلس أو لا أفعل ما امرتني إذن الأمر الإيمان به هو عمله هو القيام به وأدائه والانقياد له هذا واضح فهؤلاء الذين يزعمون الايمان هم لم ينقادوا لاحكام ديننا ولم يستسلموا له فان من اصول الايمان رد النزاع الى الله ورسوله وهم لا يردون النزاع الى الله ورسوله مطلقا انما يجعلون رد النزاع الى ايه الى الدستور والقلم فهؤلاء لا يجتمع هؤلاء الكفار لأنه لا يجتمع الإيمان بالله وتصديقه مع تحكيم غير شرع هذا ما يجتمع في قلب عبد اصلا فدعواهم الإيمان مع هذا التحكيم دعوة باطله دعوة كحال المنافقين نعم من, من, فكل من ما جاء الله عليه وسلم، إلى غير ما جاء النبي الله عليه وسلم، فقد إلى وهذا نقض للا اله إلا الله محمد رسول الله. وهنا تأمل سلام الشيخ حاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه السلام. إذن هو عندما توجه توجه للتحكيم متعمدا. انه يحكم بين الناس بغير ما انزل الله متعمدا ليس البحث الان في رجل اخطا لا انما البحث في رجل قاصدا غير حكم الله راسا هذه ردة والعياذ بالله نعم وذلك انه من بكل كل احد ان يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه كما انه من حد كل احد ان يحاكم الى مذاهب النبي صلى الله عليه وسلم فمن حكم بخلافه او فاق الى خلافه ومصطره وجاوز حده قوما او تحكيما فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده نعم صار و... هذا طغوتا تجاوز حده وقد ذكرنا ان الطاغوت على ثلاثه اقسام واضح طاغوت عباده طاغوت حكم طاغوت آه. نعم فقد مراد الله منهم حول هذا الصدر. لان مراد الله ماذا تحكيم شرعه ورد النزاع الى كتابه وسنه نبيه لان هذا اخواننا هذا ايضا من خصائص الربوبيه التشريع حق خالص من خصائص ربوبيه الله لان التشريع معناه تنظيم شؤون العباد فالذي خلق وحده هو الذي ينظم شؤون عباده وحده قدرا وشرعا قدرا لأنه المدبر للكون وشرعا لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب هذا واضح فهم أرادوا أو عملوا خلاف ما أراد الله منهم في هذا الصدق أراد منهم أن يردوا ما تنزع إليه كتاب السن وهم أبوا إلا أن يردوه إلى جباله اذهانهم وعقوله المساسبه فالمراد منهم شرعا والذي تعبدوا به هو الكفر بالطاغوت لا تحكيما فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم ثم تامل قوله ويريد الشيطان أن يضلهم كيف دل على أن ذلك ضلال وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدى نعم بل يرونه هو اصل الهدى واساس العدل وسياده القانون والراحه والطمانينه والامن والامان هذا هو وقعه كما دلت الآية على أنه من إراغ الشيطان عسى ما ينطور القانونيون من بعدهم مصلحة من الشيطان وأن أوضاعهم مصلقة الإنسان فتكون على زعمهم مرادة الشيطان هي صلاة الإنسان ومراد الرحمن وما بعث به السيد الذي أخذناه صلى الله عليه وسلم معزولا عن هذا الأصل ومنحيا ومنحا عن هذا الشأن شاء الله العافية إن معنى كلامهم الله يجازي يقول ذلك خير واحسن تاويل تطبيق الشرع هم بيقولوا لا ذلك خير واحسن تاويل تطبيق القانون يبقى معنى ذلك مناقضه مباشره الله ورسوله الله يقول هذا خير وهم يقول لا الخير ليس في هذا انما الخير في القانون الله يقول تطبيق الشريعه خير واحسن تاويل صلاح وراحهم يقول لا الصلاح والخير واحسن تاويل في القانون هذه من اعظم المناقضه لكلام الله ورسوله ومراد الله ورسوله فانه ارسل الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله لله عبادة وطاعه وتحكيما وتحكما وهم اوجدوا الدستور والقانون يكون التحكم بيد الدستور والقانون فذلك عندهم خير واحسن تاويلا فيكون مرادهم عكس مراد الله ويقولون مكذبين للكتاب والسنه باقوالهم واعمالهم هذه رده وعيال الله فكفره مركب من اصناف وانواع من الردة كلما تأمل الانسان فيها ظهر له نوع جديد منكر على هذا من الناس لا حكم أحسن من حكمه حكم أحسن من الله حكم قسم الله جل وعلا ماذا الحكم لا قسمه حكم الله حكم الجاهلية. حكم الله وحكم الجاهليه فمن حكم بغير ما انزل الله لهوى او لشهوه فقد اصابه جزء من حكم الجاهليه فان جعل ذلك اصلا عاما يعني شرع قانون ولو في مادة واحده فقد كفر بالله تبارك وتعالى وخاصم الله في شرعه صلى الله عليه نبقى عند هذا